طيب إذا نعود إلى قراءة حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه كلمة القسط هنا اختلف شراع بالحديث في معناها ففسرت بعده معان لعل من أسهل تلك المعاني وأقربها أن المقصود بالقسط هنا الرزق. أن المقصود هنا الرزق. لأن الرزق يعني هو نصيب الإنسان وقسطه ومعنى أن الله يخفض القسط ويرفعه بمعنى أن الله تعالى أحيانا قد يضيق على العبد رزقه وقد يبسطه أحيانا. قد يضيق على العبد رزقه أحيانا وقد يوسعه في بعض الأحيان كما قال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني أحيانا يبسط وأحيانا يقدر أي يضيق إذن قال يخفض القسطة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور حجابه النور لو كشفه لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه منتها إليه بصاره من خلقه وشاهد في قوله في هذا الحديث منتها إليه بصاره فالله تبارك وتعالى له بصر حقيقي يدرك به ماذا المرئيات وهو بصر يلق به جل وعلا ولا يشبه بصر المخلوق وقوله في الحديث لأحرقت سبحات وجهه المقصود بالسبحات هنا يعني البهاء والنور والجلال لأحرقت سبحات وجهه أي بهاء وجهه ونوره وجلاله قال المؤلف فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله به المبصارات إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وفيما بقي يعني من وقت نحاول أن نجيب على يعني بعض أسئلة الدرس الماضي واخترت يعني هذه الأسئلة لأهميتها. في الدرس الماضي تكلمنا تكلمنا عن إثبات الكفار وأهل الجاهلية للربوبية، وأن أهل ال ال أهل الجاهلية والكفار كانوا يثبتون ماذا؟ الربوبية يثبتون الربوبية لله تبارك وتعالى. وإنما كانوا ينكرون ماذا؟ توحيد الألوهية والعباد طبعا بعض الإخوة يعني أرسلوا يعني بعض الأسئلة المهمة في هذا الباب فقالوا يعني جاء يعني في صريح القرآن أن الكفار كانوا ينكرون ماذا؟ البعث الكفار كانوا ينكرون البعث وقدرة الله تبارك وتعالى على ماذا؟ على أردهم وبعثهم من جديد فكيف يقال؟ إن الكفار كانوا يثبتون الربوبية وقدرة الله تبارك وتعالى على ردهم وبعثهم هذا داخل في ماذا؟ في الربوبية فأقول هذا يعني انتقاد إن صح التعبير في محله ولكن الذي ينبغي أن يعلم وهي فائدة مهمة الذي ينبغي أن يعلم أن العلماء إذا قالوا بأن الكفار والمشركون كانوا يثبتون لله الربوبية فليس معنى ذلك أن معتقدهم في الربوبية كان صحيحا مئة بالمئة ليس هذا هو المراد أبدا وليس هذا هو المفهوم وإنما مقصودهم أن الكفار كانوا يثبتون الربوبية في الجملة كانوا يثبتون الربوبية في الجملة فكانوا يعتقدون بأن الله تعالى هو الخالق هو الرب هو المدبر هو الرازم ولكن هذا لا يمنع أن يكون في الكفار خلل في هذا الباب كيف لا والخلل أحيانا قد يوجد حتى في المسلمين يا جماعة حتى المسلم قد يوجد فيه خلل في الربوبية وخلل في الألوهية وخلل في الأسماء والصفات فالمسلم هل يعتقد بربوبية الله تعالى نقول نعم صح لا لا يعتقد بذلك ولكن مع ذلك يوجد مثلا من الصوفية من يعتقد في بعض الأولياء بأن لهم تصرفا في الكور وهذا خلل في الربوبية يوجد من المسلمين مع أن المسلم يقر لله تعالى بالألوهية وأنه هو الإله المعبود الذي يجب أن يعبد ومع ذلك يوجد في بعض المسلمين بل في كثير من المسلمين خلل في هذا الباء، فتجده مثلا يذبح لغير الله، وهذا خلل في الألوهية. إذا فإذا قلنا بأن الكفار بأن الكفار كانوا يعتقدون بربوبية الله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك أن الكفار لم يكونوا ينكرون آه الرب جل وعلا، لما ما كانوا ينكرون الرب جل وعلا بوجوده وأنه هو الرب وهو الخالق ما كانوا ينكرون ذلك بل كانوا يعني يثبتون ذلك ويؤمنون بذلك وهذا لا يمنع أن يكون عندهم خلل في بعض تفاصيل ماذا الربوبية إذن هذا يعني أمر يعني لا بد أن نعيه وأن نفهمه بعض الاخوة يعني بعث بسؤال وقال يعني نجد غالب علماء السنة ينكرون تقسيم الدين الى اصول وفروع الى اصول وفروع ومع ذلك يقول ايضا كثيرا منهم قد يعبر يعني بهذه العبارات يقول هذا اصل من اصول الدين واحيان يقول هذا فرع من الفروع يقول فكيف؟ يعني نوفق فأقول يعني وجه توفيق أنك يعني الظاهر أنك لم تفهم كلامه فعلماء أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينكر لا ينكر أن يكون في هذا الدين أصول وفروع وإنما الذي ينكره شيخ الإسلام رحمه الله هو بعض تفاصيل هذه القسمة بعض تفاصيل هذه القسمة فمثلا بعض العلماء يقول أصول الدين هي المسائل العلمية يعني مسائل المعتقد وفروع الدين هي المسائل العملية الفقهية فهذه القسمة أنكرها شيخ الإسلام رحمه الله قال كيف يعني يقسم الدين هذه القسمة ويلزم منها أن تكون الصلاة من ماذا؟ من فروع الدين والصلاة هي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة كيف تكون من الفروع وهي أول ما يحسب عليه الإنسان يوم القيامة إذن فالصلاة يعني أصل من أصول هذا الدين بل هي ركن من أركان هذا الدين فلو قبلنا هذه القسمة لزمنا ذلك أن نجعل هذا الأصل فرع إذن فالعلماء إنما ينكرون مثل هذه التقسيمات مثل هذه التقسيمات التفصيلية أن يقال مثلا أصول الدين هي المسائل العلمية وفروعه هي المسائل العملية أو يقال مثلا أصول الدين هي المسائل القطعية وفروع الدين هي المسائل الظنية إذن فهذا هو يعني وجه إنكار هذا التقسيم وإلا العلماء يعني يدركون بأن هناك مسائل في هذا الدين تعد ماذا أصلا من الأصول وهناك يعني مسائل أخرى تعد فرعا من فروع هذا الدين. هذا سائل آخر يعني بعث يعني بسؤال طويل نوعا ما ولكن نحاول أن نجيب عليه باختصار يقول ذكرتم في الحلقة الماضية ضبط معرفة أهل سنة والجماعة وهو كتاب الله وسنة ورسوله عليه الصلاة والسلام على فهم الصحابة وذكرتم الشيخ ربيح حفظه الله قال في اخر يعني سؤاله يعني قد يفهم يعني من كلامكم يعني امرا غير مقصود الى اخره يعني هذا السائل يعني كأنه فهم من كلامي بانني احط من قدر الشيخ وسيق الكلام يا جماعة يدل على العكس من ذلك تمام نحن يا جماعة اذا قلنا لا نتعصب لأحد ولو كان فلانا لا نتعصب لأحد ولو كان ماذا فلانا هل معنى هذا الكلام أننا هذا الشخص نعظمه ونقدره أم نحط من قدره العكس صح ولا لا العكس أنا لما أقول مثلا لا يجوز أن نتعصب لشخص أو لعالم ولو كان الشيخ الألباني رحمه الله بل أقول أكثر من ذلك لا يجوز أن نتعصب لشخص ولو كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولهذا يؤثر ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر إذن فهذا هو المقصود بكلامي وهو يعني واضح وظاهر جدا إذا فمن فهم مني بأني أتنقص من قدر الشيخ فهذا يعني لا شك أنه غلط وخطأ فشيخ حفظه الله تعالى وعافه الله تبارك وتعالى من جلة علماء الإسلام والشيخ رحمه الله لا يحتاج أن يزكيه مثلي وقد زكاه كبار علماء هذا العصر وتكفيه تزكية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والذي قال فيه وعنه لا ينتقصه يعني قال يعني لا ينتقص الشيخ ربيع إما جاهل أو صاحب هو إما جاهل بقدر الشيخ وعلمه أو صاحب هو ولكن مع هذا كله نؤكد يا جماعة بأن العالم مهما على كعبه في هذا العلم فلا يجوز لنا أن نتعصب له أبداً هذا يعني أن الشيخ مصيب في كل ما يفتي به وما يقول به ومصيب في كل شخص حكم عليه بحكم ما لا الشيخ عالم من علماء المسلمين إلا أنه بشر يصيب ويخطئ ولهذا قلنا يعني في ذلك الدرس بأن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا ينصبون شخصا غير شخص الرسول يوالون ويعادون عليه ولهذا أنقل لكم يعني كلمة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العشرين من فتواه قال رحمه الله وليس لأحد يقول شيخ رحمه الله وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا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 ويلزمهم بكل أقواله وفتاواه واجتهاده ويوالي ويعاد على ذلك يقول من وافق هذا الشيخ في كل ما يذهب إليه فهو من أهل السنة ومن يخالفه فهو من أهل البدع من يقول هذا الكلام فهو الذي يعد من أهل البدع والعياذ بالله فأهل السنة والجماعة ليس لهم شخص يعتقدون بأن كلامه كله صحيح إلا شخص الرسول عليه الصلاة والسلام وأما غيره فكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ها كل يمخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر إذا يا جماعة لابد أن نميز بين الأمرين وكثير من الناس مع الأسف ممن يخوض الآن في الجرح والتعديل يعني ليس له فقه ولهذا أنا الكلمة أقولها وتفهم يعني بعكسها وهذا يعني يقع كثير وهذا يدل على أن الكثير مع الأسف ممن يقضوا في هذا في هذا الباب يعني ليس أهلا اللي فيه ولهذا يعني أنا أنصحكم يعني بنصيحة يعني نصحنا بها يعني شيخنا الشيخ محمد أمن الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فا يعني جيدا يعني في بداية التسعينات يعني في بداية التسعينات يعني كانت يعني فتنة يعني صفر الحوالي ويعني سلمان العودة كانت في أوجه كما يقال ومع ذلك الشيخ رحمه الله يعني كان يوصي دائما طلباته يقول دعوا هذه الأشياء للعلماء وليس لكم أنتم أن تخوضوا في ماذا في هذه المساء ولهذا فهذا الذي يعني أنصح به نفسي دائما وأنصح به إخواني أن يبعدوا أنفسهم عن مثل هذه القضايا التي لا يحسنونها لا يحسنونها لأن الكلام في الناس والكلام في الجرح والتعديل يعني لا يحسنه كل أحد بل حتى أهل العلم كثير منهم لا يحسن يعني هذا الباب ولهذا المحدثون الذين رووا سنن النبي عليه الصلاة والسلام عددهم كثير جدا صح ولا لا البخاري فقط رحمه الله كان له أكثر من ألف شيخ كان له أكثر من ألف شيخ فالمحدثون كانوا كثر جدا ولكن العلماء المحدثون الذين خاضوا في الجرح والتعديل منهم يا جماعة يرجعوا الى كتب الجرح والتعديل الذين كانوا يتكلمون في الجرح والتعديل قلة نجد الامام احمد يحيى ابن معين يحيى ابن سعيد القطان وغير هؤلاء من اهل العلم ولكنهم معدودون واليوم مع الاسف يعني صار كل واحد منا مع الاسف امام من أئمة الجرح والتعديل ف. يعني يتكلم في الناس يعني بالجهل وبالهوى ونحو ذلك فأنا هذا الواقع الذي أريد أن أعالجه يعني هذا الواقع يعني لابد أن يعالج لأنه واقع مر نعيشه مع الأسف الشديد فالكلام في الناس لا يجوز كما يقول الذهب رحمه الله إلا لإنسان تحقق فيه شرطان الذي يتكلم في الناس في الجرح والتعديل خاصة في الدعات الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى وبعض هؤلاء يعني قد ينسبون إلى الدعوة السلفية فلا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا من توفر فيه شرطا الشرط الأول العلم الإنسان لابد أن يكون من أهل العلم المتمكنين في العلم حتى لا يتكلم في الناس بماذا؟ بالجهل والعياذ بالله يعني كم من إنسان عيب عليه قول من الأقوال وقوله صواب والذي عابه جاهل بصواب قوله فالشرط الأول هو العلم والشرط الثاني هو التقوى والورع يا جماعة التقوى والورع حتى لا يتكلم الإنسان في الناس بمجرد ماذا؟ الهوى هواه يدفعه ليجرح فلانا من الناس، إذا فلا يتكلم في الناس إلا صاحب علم تمكن في هذا العلم وصاحب تقوى وورع، وأين نحن يجمع من هذه الشروط؟ أين نحن من هذه الشروط؟ فكما قلت يعني هذا هو يعني الواقع الذي لابد أن يعالج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك